م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م قد أ ف ل ح المؤمنون ا ل ذ ي ن هم في ص للعلوم ا خاشعون ا ت ه م و ذ ي ن هم ن ا ل غ ع ر ض و و ن ا ل ذ ي ن هم ل ل ز ك ا ة فاعلون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 وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ان هي إ ل ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم, فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم خسروا انفسهم في جهنم, في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار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 وانت خير الراحمين